البناء دون الأرض أو لا يجوز فيه روايتان على بناء على تفريق الصفقة يعني أنه إذا كانت الصفقة الرهن في, في البناء والأرض فرقنا بينهما وقلنا البناء يصح بيعه والأرض لا يصح ولعل هذا اولى والله أعلم لأنه يصح بيوع البناء مثلا الأنقاض يصح بيعها فمثلا لشخص أنقاض على وقف أو نحو ذلك مثلا ورهنها فالأنقاض هذه يصح بيعها والأرض لا يصح بيعها فصل وفي رهن المصحف في روايتان كبيعه وفي رهن المصحف روايتان يعني اشترى منه شيئا ما وطلب رهن قال ما عندي إلا هذا المصحف أعطيك يا رهن المصحف مصحفي ليس بوقف ليس من المصاحف الموقوفة وإنما هو, هو كتبه أو اشتراه أو كذا قال فيه روايتان روايه تقول لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيع المصحف وبيع المصحف تقدم في البيع قيل لا يصح بيعه ولا شراؤه وقيل يصح شراؤه ولا يصح بيعه لأن اللي يشتري معذور أنا ما وجدت مصحف إلا شراء أشتري لا إشكال لكن البائع ما يجوز له أن يبيع لأنه عبارة عن كأنه رغب عن المصحف او استخف به وباعه بكذا من الدراهم فلا يجوز بيعه ويجوز شراؤه وقيل لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه وهذا وعلى هاتين الروايتين هل يصح رهنه او لا يصح رهنه قيل يصح وقيل لا يصح نعم وان, رهن وإن رهنه او رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر لم يصح لأنه لا يصح بيعه له وإن رهنه أي المصحف أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر لم يصح لأنه لا يصح أن يجعل المصحف عند الكافر ولا يصح أن, يجعل أن تجعل كتب الحديث النبوي عند كافر ولا يصح أن يجعل العبد المسلم عند كافر فيصح رهن كتب الحديث من شخص لشخص مسلمين ويصح رهن الرقيق المسلم عند مسلم لكن هل يصح رهن كتب الحديث عند كافر ما يؤمن عليها هل يصح رهن مسلم عبد مسلم رقيق عند كافر يصير بقبضته ويخدمه لا ما يصح لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإن رهنه عند كافر لم يصح لانه لا يصح بيعه ويحتمل ان يصح احتمال اخر انه يصح لكن ما يكون عنده يقول مثلا ارهنك مثلا هذا الكتاب كتاب الحديث يا الدين لكافر لكن ما تعطي كتاب الحديث عند الكافر رهن اقول نعم أنا أعطيك هذا صحيح مسلم مثلا راهن لكن ما أضعه عندك نتفق واياك على أن نضعه عند هذا الرجل المسلم الذي يحفظه هذا يحتمل الصحة إذا الشرط أن يكون عند أمين أو مثلا أنا أرهنك هذا الرقيق المسلم لكن ما يكون عندك نسلمه لثقة وإنه يكون عنده يكون عند هذا الثقة لا بأس لاني ما ارضى أن اخي المسلم ان يخدمك وانت كافر فاذا شرط ان يكون عند غير الكافر صح لانه يجوز للمسلم ان يشتري من الكافر ويجوز للمسلم ان يعطي الكافر رهن لكن ما يعطيه مصحف ولا يعطي كتب علم ولا يعطيه رقيق مسلم وانما يعطيه شيئا اخر مثل ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في اصع من شعير اخذها لاهله فيصح للرجل المسلم ان يتعامل مع الكافر لكن ما يعطيه رهنا لا يصح ان يبقى في يده نعم ويحتمل ان يصح اذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم اذا امتنع مالكه لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف البيع فيكون عند ثقة ثم اذا حل الدين ولم يسدد الحاكم يأمر الراهن بان يبيع الرقيق أو يبيع كتب العلم كتب الحديث فإذا أبى يبيعها الحاكم لكن يبيعها على الكافر لا ما يبيع الرقيق على الكافر ولا يبيع كتب الحديث على الكافر وإنما يبيعها لمسلم بخلاف البيع نعم. ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق ولا يجوز رهن المنافع يقول مثلا أرهنك اجره بيتي أجعله في يدك ما يصح الأجرة لأن الأجرة منفعة لكن إذا اتفق على رهن البيت وتأجيره صح لأن الأجرة تكون رهنا معه لكن يقول أرهانك الأجرة الأجرة ما ندري ماذا تكون وقد يمضي وقت ما تؤجر ولا ينتفع بشيء منها وتمضي تذهب فترة الدين مثلا تذهب ولا يبقى شيء يقول أرهانك مثلا بيتي لمدة ستة أشهر تنتفع انتفاع نقول هذا الانتفاع قد لا ينتفع به قد لا يؤجر لأنه لا ينقطع للمرتهن وانما ينتفع به ويكون نفعه ضمنه اذا كان مؤجر هذا البيت فلا باس لكن الاجره فقط رهن والاجره ما تم شيء الى الان هذا مجهول فلا وقد يمضي وقت بدون تاجير نعم ولو رهنه اجره داره شهرا لم يصح لانه مجهول لانه مجهول قد تؤجر وقد لا تؤجر نعم ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه ولو رهن المكاتب من يعتق عليه المكاتب مثلا اشترى نفسه من سيده وبدا يشتغل وتصرف اشترى في تجارته وفي حركته وفي عمله مثلا رقيق ثم اشترى تجاره اخرى واراد ان يرهن هذا الرقيق هو من ضمن تجاره المكاتب نقول ان كان ممن يعتق عليه فلا يصح رهنه لانه اذا ملكه عتق في الحال اذا عتق المكاتب عتق هذا الذي معه وكان ملكه اما ما دام هو وما بيده ملك لسيده فهو مملوك لسيده ما يعتق عليه لكن اذا كان هذا الرقيق مثلا المكاتب اشترى اخته هل تعتق عليه في الحال لا لان المكاتب وما شراه ملك لسيده لا يزال عتق المكاتب عتقت عليه أخته في الحال لأنه لا يصح أن يبيعها فكذلك لا يصح من المكاتب أن يرهن من يعتق عليه المكاتب مثلا اشترى اباه يبيع ويشتري في الرقيق وهو رقيق نفسه ويبيع ويشتري في الرقيق وجد أباه يباع فاشتراه هل يعتق عليه في الحال بالنسبه للحر اذا اشترى اباه او امه او اخته او اخاه او ذي محرم من عتق عليه في الحال لكن المكاتب اشترى اباه هل يعتق عليه في الحال لا لان المكاتب الى الان ما له ملك هو وما يملك لسيده فكانه هو وابوه رقه لسيده فإذا اشترى وكان الرقيق هذا يتصرف يبيع ويشتري ليتحرر نفسه وكان عنده مما اشترى اباه او اخاه او اخته او امه هل يصح ان يرهنها لا لانه اذا عتق الرقيق عتقت عليه هذه فلا تباع فلا يصح ولو راهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لم يصح الرهن لانه ما يمكن ان يباع وهو بيع للمكاتب ما دام رقيق فهو ما يمكن ان يباع لانه ملك لسيده واذا عتق الرقيق عتق المكاتب عتق معه من يحرم عليه على طول لانه لا يملك بيعه والله اعلم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 يقول السائل ما, ما الحكم إذا رهن بطاقته الشخصية هذا لا يجوز رهنها لا شرعا ولا نظاما هل هي تباع البطاقة الشخصية يملك بيعها ما يملك ولا يصح شرعا لأنها لا قيمة لها ولا يؤذن بهذا نظاما لأنها ما يمكن أن يستوفى منها شيء وإنما البطاقة الشخصية يعني يداعها ونحو ذلك يكون كمثابه التعريف أنه إذا طلبه وجده وعرفه وأما أن تكون رهن فلا يصح يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الامه ربتها تلد الامه ربتها قيل في تفسيرها اقوال ولكن اقربها والله اعلم أن تلد لسيدها بنتا فتكون هذه البنت سيده لامها البنت تكون سيده لامها يعني يكثر الرقيق والتشري فتكون الامه تلد من رحمها من تكون سيده لها التي هي بنت سيدها منها يقول هل هناك فرق بين الفسخ والطلاق حيث أنه نعم فيه فروق بين الفسخ والطلاق الفسخ لا رجعة فيه وإن كان فيه عدة لكن لا رجعة فيه بخلاف الطلاق فالطلاق الرجعي فيه الرجعة فمثلا يقول الرجل فسخت زوجتي هذه على ألف ريال او عشرة الاف ريال او مائه الف ريال فحينئذ لا يملك رجعتها ما دام هذا الفسخ على عوض لا يملك لكن لو قال طلقت زوجتي طلقه واحده او طلقتين ملك ارجاعها الى عصمته بدون خيارها وأما الفسخ فيملك إذا لم يكمل الثلاث يملك بعقد ومهر جديدين قد تفسخ المرأة نفسها من زوجها مثلا بعشرة ألاف ثم يعود خاطبا من الخطاب فتقول لا أرضى بالمهر إلا بمئة ألف إن, إن تدفع مئة ألف فلا بأس فحسب ما يتفقون عليه ويقول ما معنى الفسخ في البيع وهل هو مرادف للبطلان هذه لها أحوال طويلة فسخ النكاح وله أسباب والطلاق بيد الزوج وفيه أحوال كذلك طلاق بائن وطلاق بائن بينونة صغرى وباء بينونة كبرى وطلاق الرجعي وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الطلاق يكفي يقول اذا تزوجت المرأة هل تسقط حضانتها لابنها اذا تزوجت المرأة سقط حقها في حضانة ابنها واذا سقط يقول حقها فهل تصبح الحضانة لوالد الابن ام لجدته لامه بل لجدته لامه لان الحضانة للام ثم لامهاتها ثم للاب ثم لامهاته واذا بلغ سبع سنين واختار الابن امه فهل من حق ابيه اخذه لتعليمه وتاديبه هذه مردها للقاضي لان القاضي ينظر في مصلحه الابن ولا يقر الابن بيد من لا يصونه ولا يصلحه وقد تكون الحضانة لأحد الأبوين فينزعها القاضي باجتهاد منه لان مصلحة الابن في اخذه من حاضنه هذا يقول هل يجوز رهن المكيل دون معرفة قدره اذا كان معاين فيجوز لانه بالمعاينه وأما ان يقال ااصع لي عند فلان ولا يدري كم هي هذا من باب المجهول مما لا يصح رهنه لانه مجهول قل من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة فأدرك الثانية فبماذا يبدأ بالفاتحة أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول إذا فاتت على المرء تكبيرة من تكبيرات الجنازة أو تكبيرتان ودخل مع الإمام فله الخير ان شاء دخل مع الإمام فيما هو فيه من الذكر قراءة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء ثم إذا سلم الإمام فإن كانت الجنازة باقية قضى ما فاته وإن كانت الجنازة محمولة غير متروكة ليكمل فيتابع التكبيرات ويسلم وإن شاء إذا دخل مع الإمام أن يبدأ بأول الصلاة ثم إذا سلم الإمام كمل صلاته إن كانت الجنازة باقية فان كانت محمولة فيتابع التكبيرات ويسلم فالجناذه مثلا بعد سلام الامام في المساجد الصغيره او في المقبره تبقى مكانها حتى ينتهي المصلون فهذا يقضي صلاته على صفتها ويؤديها في المساجد الكبيره مثلا إذا سلم الإمام حملت الجنازة فالمسبوق ما يبقى بين يديه شيء يصلي عليه يتابع التكبيرات الأربع ويسلم كيف يتعامل الرجل مع أبيه إذا كان يصلي تاره ويترك تاره وكيف يتعامل مع أخيه إذا كان لا يصلي إلا الجمعة إذا كان أبوه يصلي تاره ويترك تاره عليه أن يترفق به ويدعوه إلى الله جل وعلا ويتلطف به لعل الله أن يهديه على يديه فيكون هذا من أعظم البر أن يهدى الأب إلى الحق بسبب الولد ودعوته فهذه نعمة عظيمة على الولد وعلى الاب ولا يقص عليه لأن الله جل وعلا أمر بالرفق بالأبوين حتى مع الكفر وبأن يقول لهما قولا معروفا صالحا حسنا لا يشتم ولا يوبخ ولا يقص على عبيه إن هداه الله جل وعلا على يد الابن فتلك نعمة وإن لم يهتدي فليس على الولد اكثر من ذلك الدعوة الى الله جل وعلا وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما معروف بالدنيا معروفة حتى وان حاول الاب مع الولد ان يكفر مثله فيرفق الولد بابيه حتى مع محاولته إخراجه من الإسلام وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن لا تقسو عليهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فالوالد له حق حتى مع الكفر فيرفق به الولد وأما بالنسبة للأخ فيختلف عن الوالد يدعوه إلى الله جل وعلا فإن لم يستجب إن وجد من يعينه عليه استعان به عليه وإن لم يجد هجره وابتعد عنه فالأخ يختلف عن الوالد لأن الوالد له حق حتى مع الكفر فيرفق الولد بأبيه ويتحبب إليه ويرغبه بالخير ويدعوه الى الله وخاصه ما دام انه يصلي احيانا فهو يامل فيه ولا يياس منه لعل الله ان يهديه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد